نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعود بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسنات أجمعين فلسطين حتى لا تكون أندلسا أخرى شوفنا في الحلقات اللي فاتت الجهود الأوروبية الكبيرة واللي وقفت وراهم بعد كده امريكا عشان يزرعوا وطن قومي لليهود في داخل ارض فلسطين قلنا ان ده كان منطلق عقائدي ان ديانة البروتستانت اللي حطها لهم مارتن لوثر بدفع كبير جدا من اليهود كانت تقضي بنزول المسيح عليه السلام بعد ان يقام وطن قومي لليهود في ارض فلسطين شفنا الكلام ده كله شفنا الجهود الفرنسية والانجليزية وجهود الكنسولية الإنجليزية وجهود نابليون بونابارت وغيره وغيره ممن حاولوا أن يزرعوا وطن قومي لليهود لكن كل ده فشل فشل ليه؟ فشل عشان ظهور شخصية إسلامية صادقة كافحت كثيرا ضد المشروع الصهيوني وهذه الشخصية هي شخصية السلطان عبد الحميد الثاني رحمه الله السلطان عبد الحميد الثاني جعل جل وقته وجهده وحياته لمنع المشروع الصهيوني في أرض فلسطين قاوم الإنجليز قاوم الفرنسيين قاوم الأمريكان قاوم الروس ضغوط كانت عليه من كل مكان لكنه قاوم بشدة كما فسرنا في الحلقة السابقة إنجلترا ما سكتتش وفرنسا ما سكتتش وحاولوا يتدخلوا أكتر وأكتر في القوانين العثمانية وطبعا الدولة العثمانية كانت بلغت درجة كبيرة جدا من الضعف يا ترى السلطان عبد الحميد عمل ايه السلطان عبد الحميد حاول يجمع المسلمين مرة تانية بعد أن تشتت شملهم لكنهم حاولوا أن يشغلوه بقضايا أخرى كثيرة من أبشع هذه القضايا ومن أخطرها أن الإنجليز قدموا لاحتلال مصر في ظل هذه المعمعة وهذا الاحتلال الإنجليزي الكبير لمصر مصر دولة كبيرة جدا ومؤثرة في الساحة حصل تغيرات كبيرة جدا جدا في الساحة الإسلامية احتلال مصر كان معناه وجود جيش إنجليزي في جنوب فلسطين واحنا عارفين ان الجيش الانجليزي عنده مشروع كبير جدا لاقامة وطن قومي لليهود في داخل فلسطين فالموقف اصبح خطيرا جدا كزاما مع هذا الامر شيء خطير اخر في الدولة العثمانية وهو ظهور الفكرة القومية فاكرين لما تكلمنا على ثورة فرنسية وقلنا ان الثورة فرنسية قامت وزرعت مبدأ القومية ليس في فرنسا فقط ولكن في اوروبا بل وفي العالم صدرت ان كل ناس تعتز بعرقها وبعنصرها لا بدينها وعقيدتها عملت القومية الفرنسية والقومية الانجليزية والالمانية والاطالية وصدرت ذلك الى المسلمين فاصبح منهم التركي واصبح منهم العربي وفي داخل العرب اصبح المصري والشامي والفلسطيني وغير ذلك من عرقيات ومن قوميات طيب اللي حصل في تركيا كان شيء خطير جدا اللي حصل في تركيا ان قامت جمعية اسمها تركيا الفتاة يعني ايه تركيا الفتاة يعني ماناش دعو بالعرب وماناج دعو بالبربر وماناج دعو بالارانيين ولا الفريسيين ولا اي حد لين دعو فقط بيه بالاتراك وقامت هذه الجمعية القومية في داخل تركيا تحفز الاتراك ضد العرب ومن ثم قامت جمعيات اخرى في داخل البلاد العربية تحفز المسلمين في البلاد العربية ضد الأتراك وهكذا قامت القوميات لتفصل الدولة الإسلامية إلى أكثر من جزء الجناح العسكري لتركيا الفتاة كان اسمه حزب الاتحاد والترقي حزب الاتحاد والترقي هذا مجموعة من قواد الجيش التركي اللي انضموا الجماعية التركيا الفتاة وعملوا حزب في داخل تركيا الفتاة اسمه حزب الاتحاد والترقي لكن في شيء خطير جدا جدا حصل يهود الدونمة اللي كلمناكم عليهم قبل كده اليهود الذين ادعوا الاسلام مجرد ما شافوا حزب الاتحاد والترق وشافوا القوى العسكرية تتجه اليه اتجهوا جميعا اليه ومن ورائه منجلترا وفرنسا وامريكا وروسيا كل هذه الدول تريد للخلافة العثمانية ان تسقط فتكاتفوا معا. ليدفعوا اليهود الذين يتظاهرون بالاسلام الى الدخول الى حزب الاتحاد التراقي عشان كده هنشوف معظم قرارات حزب الاتحاد والتراقي ضد مصلحة المسلمين اللي بيخدوها يهود وانجليز وفرنسويين وغيرهم من اعداء الامة الاسلامية طبعا لا عذر للمسلمين في مثل هذه الامور لا عذر لا نقول ان هذه مؤامرة حاكها الاعداء وسقط فيها المسلمون لماذا سقطوا؟ لماذا لم تكن هناك عيون؟ للمخابرات الإسلامية ولأمن الدولة الإسلامي ليكتشف مثل هذه المؤامرات التي أوقعت المسلمين في مأساة ما زلنا نعاني منها حتى الآن المهم حزب الاتحاد التركي كبر وبدأ يطلع إشعاعات كبيرة جدا في داخل تركيا على السلطان عبد الحميد الثاني الذي يقف ضد المشاريع اليهودية السلطان عبد الحميد الثاني رحمه الله عندما رأى هذا الانفكاك في المجتمع المسلم الى اتراك والى عرب والتمزق في داخل العرب الى عرقيات مختلفة بدأ يفكر في مشروع اسلامي كبير عمل ما يسمى بالجامعة الاسلامية ودعا اليها اقطار العالم الاسلامي المختلفة لتتكون في كيان واحد يجمع المسلمين الجامعة الاسلامية تضم الاقطار التي تحت السيطرة العثمانية وغيرها من اقطار المسلمين فكر راقي جدا لكن للأسف الشديد لم يكن هناك زعامات كافية في العالم الإسلامي تؤمن بهذه الفكرة الإسلامية الصرفة فرفضت الناس أنها تنضم إليه في هذا المشروع عمل مشروع السكة الحديد عشان يربط, يربط ما بين المدينة المنورة وإسطنبول ويمر في القدس ويمر في فلسطين عشان يوحد العالم الإسلامي كله عمل فعلا المشروع لكن الإنجليزي اللي كانوا محتلين مصر كانوا بيحوطوه من كل مكان الموقف كان شديد التأذم وكان السلطان عبد الحميد رحمه الله يرى أن الإنجليز يفعلون كل ذلك ليزرعوا وطنا قوميا لليهود في أرض فلسطين لينزل المسيح عليه السلام حسب معتقد البروتستانت عمل إيه السلطان عبد الحميد عمل قرار بمنع بيع الأراضي مطلقا في أرض فلسطين لأي يهودي إحنا قلنا قبل كده أن في خمس تلاف يهودي بيعيشوا في أرض فلسطين لكن من زي ما أي حد عايش في أرض فلسطين ممكن يشتري أراضي إلا اليهود منع اليهود من شراء أي أراضي وبذلك حد جدا جدا من أملاك اليهود بل وجعل إمارة فلسطين تابعة له مباشرة خلي بالنا إمارة فلسطين جزء من الشام كان في والي عثماني بيحكم الشام جميعا وهذا الوالي يصل إلى السلطان عبد الحميد الثاني السلطان عبد الحميد فصل فلسطين عن الشام وخلها إمارة مستقلة وجعل لها واليا خاصا وكان ينتقي هؤلاء الولاء بنفسه ويحرص على أن يكون واليا إسلاميا ملتزما لماذا هذا الأمر حتى يضمن أنه لا تفريط ولا رشوة ولا تضييع ولا إهانة لأي مسلم يعيش في أرض فلسطين ولا يظلم اليهود لما ظلم يهوديا رحمه الله في حياته كلها ولكنه حافظ على حقوق المسلمين في أرض فلسطين الكلام ده كله كان ماشي ما بين شد وجذب مقاومة شديدة جدا من السلطان عبد الحميد الثاني في زمن ضعفت فيه الدولة العثمانية ضعفا كبيرا وزمن تمزق فيه المسلمون تمزقا كبيرا وده اللي يفسر لنا الاحداث اللي حصلت لحد دلوقتي والاحداث اللي لسه هتحصل لكن كان بيقاوم وكان بيعمل جهد كل الكلام ده كان ماشي الى ان حدث تطور خطير جدا جدا في الساحة العالمية عندما ظهرت شخصية مؤثرة جدا في تاريخ اليهود وفي تاريخ المسلمين وفي تاريخ الارض بكاملة كما نرى الان وهي شخصية تيودور هيرزل. مين تيودور هيرزل؟ تيودور هيرزل صحفي مجري يهودي عاش في النمسا واشتغل في مجال الصحافة وكان شاب صغير لكن كان عنده فكرة فكرة انشاء وطن قومي لليهود بس تخلي بالنا تيودور هيرزل ما كانش بروتستانت وما كانش مؤمن بعقائد اليهود وما كانش عنده افكار دينية بالمرة بالعكس تيدور هيرزل كان علماني عشان كده كان عايز وطن لليهود في اي حتة في الدنيا رأى ان اليهود مكروهون في كل بقاع العالم وانهم لا بد ان يتجمعوا في مكان واحد لكي يعيشوا مجرد حياة لا ارتباط بالدين ولا بالعقيدة ولا بالاخرة ولا بموسى عليه السلام ولا بالانبياء انما كان يريد ان يقيم وطنا يحمي اليهود من اذى الاخرين ماذا فعل تيدور هيرزل؟ ده اللي نعرفه ان شاء الله بعد الفاصل فابقوا معنا <تصفيق> الحمد لله والسلام على رسول الله تيدور هرزل زي ما قلنا كان صحفي مجرد صحفي لا هو دولة ولا ولهو جماعة كبيرة هو افراد متكاتفين مع بعض في قضية ولا حتى عنده عقيدة لكن كان عنده قضية قضية معينة كرس حياته كلها عشان يخدمها القضية ديت اقامة وطن قومي لليهود في اي مكان كان علماني زي ما اتفقنا ما كانش عنده أفكار البروتستانت ما كانش يحلم بقضية فلسطين أي مكان يجمع اليهود مع بعضهم عمل إيه تيودور هيرزل. بدأ يفكر ويكتب ويغير فكر الناس ودي بدايات التغيير الحقيقي كتب كتاب اسمه الدولة اليهودية ما كانش في حاجة اسمها الدولة اليهودية من قرون. كتب كتاب سماء الدولة اليهودية فكرة جديدة تماما وبدأ يحط الأدلة من الواقع ومن التاريخ ومن العقيدة احيانا مع كونه علمانيا ليثبت ان اليهود يجب ان يتجمعوا في دولة فكر فين فكر في كل مكان يجي على بالك فكر في ليبيا يعمل فيها وطن قومي لليهود ارض صحراء وشعبها قليل لماذا وبالذات الدولة العثمانية تتهاوى والدولة العثمانية كانت بتمتلك ليبيا قبل ذلك لكن بعد احتلال الانجليز لمصر فصلت ليبيا عن انخلافة العثمانية فخلاص ممكن ليبيا فكر فكر في العراق فكر في الحبشة فكر في اوغندا وراح لانجلترا اللي كان بتحتل اوغندا وتكلم مع المسؤولين السياسيين ادوني اوغندا اعمل فيها وطن قومي لليهود لكن رفض الانجليز لمصالح لهم كتيرة في داخل اوغندا فكر في موزمبيق تخيلوا موزمبيق كانت مستعمرة برتغالية ذهب الى ملك البرتغال شايفين الجهد يا اخواني واخواتي هذا جود صحفي، صحفي عادي جدا عايش في النمسا في مجال الإعلام بيكتب مقالات وو لكن مكرس حياته كلها القضية سافر إلى البرتغال والتقى مع ملك البرتغال وتحاور معه وحاول أن يكون له وطنا قوميا يهوديا في موزمبيق لكن ملك البرتغال رفض فكر في سيناء سيناء تحت الحكم الإنجليزي دلوقتي. راح للورد كرومر اللي كان بيحكم مصر في ذلك الوقت وطبعا حطينا في الصورة خديوي ليس له أي قيمة فاتكلم مع اللورد كرومر صاحب القوة الأساسية وقال له عايزين نعمل وطن قومي لليهود في أرض فلسطين رفض اللورد كرومر ما عادش عنده الاختيار من اتنين إما فلسطين وإما الأرجنتين ما كان بعيد خالص جدا عن تخيلات اليهود دلوقتي أو عن تخيلات العالم كله شمعنا الأرجنتين كان يرى ان الارجنتين ارض واسعة ثرواتها كثيرة وليست فيها اطناع كثيرة من اقطاب العالم الكبرى في ذلك الوقت وبعيدة يستطيع ان يأخذ اليهود هناك ويقيم لهم وطنا قوميا عارفين اللي حصل جاءته الرسائل من كل مكان بروتستانتي، جاءته من انجلترا وجاءته من امريكا وجاءته من القساوسة البروتستانت في كل مكان في العالم يقولون بعد ان سمع بهذا المشروع الكبير أنه لا يجوز لك أن تقيم وطنا قوميا لليهود في غير فلسطين كلام ده مش كلام اليهود ده كلام النصارى النصارى البروتستانت اللي سميناهم قبل كده الصهاينة المسيحيين هؤلاء لا يريدون لليهود أن يتجمعهم في أي مكان في العالم إنما لابد في أرض فلسطين لماذا؟ لينزل المسيح عليه السلام حسب المعتقد الذي زرعه قبل ذلك اليهود في فكر مارتن لوثر وفي فكر كل البروتستانت وما زال مزروعا إلى الآن في أذهان الشعوب الإنجليزية والأمريكية وكل البروتستانت في كل مكان في العالم فمعاتش قدام تيودور هيرزل إلا فكرة وطن قومي في فلسطين طب يعمل إيه؟ تيودور هيرزل عمل مؤتمر كبير شوفوا الجهد يا إخواني مؤتمر في سويسرا، مدينة بازل في سويسرا أو بال في سويسرا. تعالوا كده نروح للمؤتمر نتفرج عليه تعالوا ندخل قاعة فخمة في أحد الفنادق الكبرى في سويسرا جمع فيها 197 يهودي من أقطار العالم المختلفة جهد وعرق وبذل ربنا سبحانه وتعالى يقول في كتاب الكريم من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون بذل جهد كبير في مقابل تخازل كبير جدا جدا من المسلمين ما كانش حد داري ولا عارف بأخبار المؤتمر اللي بتعمل في سويسرا عشان ينشئ وطن قومي لليهود في أرض فلسطين بعد خمسين سنة من المؤتمر ده سنة 1897 حصل مؤتمر مهم جدا دمع فيه تيودور هيرزل 197 رجل من أعلام الفكر والإعلام والمال والسياسة اليهود من كل أطراف العالم وبدأوا يفكروا نعمل ايه وقع اختيارهم واستقروا جميعا على فلسطين لا بديل عن أرض فلسطين لإقامة وطن قومي لليهود لماذا؟ أولا لأن أرض فلسطين سيستطيعون بها دغباغة مشاعر اليهود في كل مكان هذه أرض الأجداد هذه أرض موسى عليه السلام والأنبياء من بعده هذه الأرض التي كتبها لهم ربنا سبحانه وتعالى في التوراة هكذا فكر اليهود في مؤتمر بال مش بس كده نحن لو خادم أرض فلسطين معنا كل البروتستانت في العالم مين البروتستانت؟ البروتستانت هي الإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس إنجلترا ومن ورائها أمريكا الفتية الواعدة قارة كاملة أصبحت دولة وأصبحت مؤثرة في العالم نعم يفصل بينها في ذلك الوقت وبين العالم المحيط الأطلنطي لكنها في المستقبل كما يبدو ستكون دولة كبرى ثم إن فلسطين في مركز متوسط يعني أقدر ألم كل, ال... كل اليهود من كل مكان في العالم بسهولة إلى أرض فلسطين مش بعيد زي موزنبيق أو زي الأرجنتين أو زي غيرها من البلاد مركز متوسط يجمع كل اليهود من العالم قدامنا عقبات كتيرة جدا عشان نحقق هذا الحلم وهذا الهدف عشان أزرع دولة يهودية في عمق بلاد المسلمين وفي وجود الخلافة العثمانية وفي وجود السلطان عبد الحميد هذه قضية خطيرة جدا مفيش مستحيل سبحان الله فكرت يدور هرزلوا من معه من المفكرين يعملوا ايه شوفوا كده التخيل والتصور والتطبيق والتنفيذ لهذا التخيل والتصور اولا الاعلام اليهودي شوفوا من اول ايام فكرة انشاء وطن قومي لليهود الاعلام اليهودي اول حاجة عملوها قرروا انشاء الصحيفة تتحدث عن احلام اليهود وتجمع اليهود وتؤلف بين قلوب اليهود الشتات في كل العالم عملوا صحيفة في انجلترا اسمها جويش كارانكل وعملوا صحيفة اسمها في فويس اوف جاكوب او صوت يعقوب عملوا صحفتين كبار في انجلترا وفرنسا وبدأوا يفكروا في شراء صحف في امريكا عشان الاماكن اللي فيها بروتستانت كتير تتشبع بالفكرة اليهودية وبدأت هذه المجلات والصحف تخاطب اليهود في انحاء العالم خلي بالكم بتخطبهم بايه بتخطبهم بمنطلق العقائدي وتيودور هرز العلماني ومع ذلك كان يدخل احيانا الى المعبد اليهودي ويصور في المعبد اليهودي لتنشر هذه الصور لكي تحرك مشاعر اليهود هنا وهناك عملت, عملت ايه كمان عملت تشجيع على اللغة اسمع العبرية العبرية من يتكلم اللغة العبرية في العالم في ذلك الوقت لا احد لا يتكلم اهل فرنسا ولا اهل انجلترا ولا امريكا ولا غيرها من بقاع العالم لا يتكلم احب بالمرة لماذا يشجع على اللغة العبرية اولا اللغة العبرية اللغة تجمع كل اليهود مع بعض احنا بعد كده هنعمل دولة فيها انجليز وفيها امريكيين وفيها اثيوبيين وفيها عرب وفيها غير عرب يتكلموا بعض اي لغة لابد ان تكون لغة واحدة اختاروا العبرية لماذا لشدة الانتماء الى وطن يجمعهم لغة الأجداد لغة العقيدة لغة الدين شوف قد المسلمين ساعات بيهربوا من اللغة العربية مع أن اللغة العربية لغة القرآن ولغة الرسول صلى الله عليه وسلم ولغة أهل الجنة لكن كثيرا ما نبعد عن هذه اللغة كثيرا ما يفتخر الآباء والأمهات من المسلمين بأن أبناءهم لا يتكلمون العربية وأن أبناءهم لا يعبرون عن أنفسهم حقا إلا بلغة الإنجليزية أو الفرنسية أو الألمانية عشان نعرف الفرق ما بين اعداد اليهود والاعداد اللي ممكن يضيع بلاد المسلمين اليهود بدأوا يعلموا اللغة العبرية في اماكن بعيدة جدا جدا عن فلسطين لسه ريحة فلسطين مش منها ومع ذلك يتعلمون اللغة العبرية عملوا ايه كمان عملوا بنك من اوائل ايام فكرة الدولة اليهودية الكلام ده كله من مؤتمر بال في سويسرا 1897 عملوا بنك بنك في انجلترا في لندن وتولى انشاء هذا البنك رجل اسمه روتشيلد وقال روتشلد معروفين بالثراء وهم يهود وعايشين في داخل انجلترا منذ امد قال روتشلد دولت عندهم ثروات هائلة عشان اعرفكم قيمة الروتشلد في الميزان الاقتصادي الانجليزي انجلترا لما حبت تشتري اسهم قناة السويس الخزانة الملكية الانجليزية ما كانش عندها اموال كافية استلفوا من روتشلد الثري اليهودي اللي جمع امواله كلها خدمة لقضية فلسطين وكان بيحط في الخزانة بتاعته خريطة لإسرائيل الكبرى الراجل بذل كتير وضح كتير بأمواله مع أنه يهودي ومحرف ومزور لكتبه وللتاريخ لكن كان عنده قضية والقضية في الآخر زي ما كلنا عارفين اتحققت لأن فيه تضحيات كبيرة اتبذلت لأجلها عملوا مؤتمرات سنوية قالوا المؤتمر ده مش مفروض يكون حالة حماسة مرة واحدة وانتهت لا كل سنة في مؤتمر كل سنة في اجتماع لقادة الفكر اليهودي في كل مكان في العالم جمعوا اليهود من كل مكان عملوا مؤتمر مرة في بازل ومرة في لندن ورجعوا تاني في بازل وانتقلوا الى نيويورك الى اكتر من مكان في العالم ومحافظين على معاد دوري كانوا بيعرفوا ان معاد المؤتمر اللي بعد سنتين وثلاثة واربعة هيكون في يوم كذا في قاعد كذا في مكان كذا اعداد وتخطيط وترتيب عشان في الاخر يكون في حاجة اسمها وطن قومي لليهود في ارض فلسطين الحبيبة عملوا ايه كمان فوق كل الكلام ده عملوا جمعيات سرية نشروها في بقاع العالم الاسلامي لا تحمل العالم اليهودي ولا تحمل الاشارة الواضحة للجماعات اليهودية في العالم لكن جماعة خدمية جماعة اجتماعية جماعة علمية جماعة سياسية جماعات مختلفة تضم بين افرادها قادة الفكر في العالم الاسلامي ليستطيعون بهم بعد ذلك ان يغيروا من الاحداث زي جماعة الروتري وجماعة اللاينز وغيرها من الجماعات اللي انتشرت بعد كده وافكارها ماسونية وافكارها يهودية لكن الاعلان العام بتاعها غير يهودي انضم للأسف الشديد الكثير والكثير من رجال العالم الاسلامي ومن نساء العالم الاسلامي لهذه الجمعيات وبها استطاع اليهود ان يغيروا من افكار المسلمين تيودور هيرزل بيوصف مؤتمر بال المؤتمر الاول لليهود بيقول عليه كلمة اسمعوها بيقول في بال اسسة الدولة الصهيونية مفيش دولة لسه ولا في كيان ولا في اي اشارات تقول انه سيكون لليهود وطن في ارض فلسطين لكن عقيدة يقول في مؤتمر بال اسسة الدولة الصهيونية وبعد خمسين سنة على وجه التأكيد سيرى هذه الدولة جميع الناس احسب كده من سنة 1897 ل1947 خمسين سنة صدر قرار الأمم المتحدة بتقسيم فلسطين إلى وطنين وطن يهودي ووطن فلسطيني وفي سنة 48 بعد الأحداث دي بعدة شهور قليلة أسس لليهود دولة سميت بدولة إسرائيل أعلنت في 14 مايو 1948 يطار الكلام ده كان سحر كان تيوتور هيرزل ساحر حتى يرى مثل هذه الأشياء هل كان يعلم الغيب أبدا يا إخواني ويا أخواتي إنما كان رجلا يدبر ويكيد ويخطط ويرسم ويجمع الجهود والإمكانيات والطاقات لينشئ هذا الوطن في أرض فلسطين الحبيبة قدام التخازل الكبير والفرقة الكبيرة والبعد عن الدين اللي كان في بلاد العالم الإسلامي كان لازم أحلام تيودور هيرزل تتحقق حتى لو معش تيودور هيرزل عشان يشوف الأحلام ديت يا طرق إيه بقية القصة ورد فعل المسلمين ورد فعل الإنجليز ورد فعل الروس وقوى العالم الكبرى مع هذه القضية دل العنافه إن شاء الله في الحلقة اللي جاية أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا إنه اللي يذلك والقدر عليه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته